بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيم اللي يظهر بأس شديدا من الدل ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ما كثين فيه أبدا ويؤ.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 ما بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحقا لمالبثو أي الحزبين أحقا لمالبثو أَمَّذَا نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُم مُّهْدَا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 تخذوا من دونها لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من من افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتم وما يعبدون إلا الله فأو فَامْضُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ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 ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال خائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فَبَعَثَ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَبَعَثَ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَالْيَتَلَقَّى وَلَا يُشْعِرُنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا ابدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين ظلموا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة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 فلا تمارف فيهم إلا مراة ظاهرة، فلا تمارف فيهم إلا مراة ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل. ذلك غدا إلا أيشاء الله وذكر ربك إذا نسيت وقل عسا أيهديني ربي وقل عسا أيهديني ربي لأقرب منها لا رشداء